وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد فما زلنا مع أول أحاديث كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام و كنا توقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد. فقال أحي والدك قال نعم. قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما هذا الحديث أورده الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد حديث عائشة هذا قلت أورده الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو تسأله في الجهاد قلت يا رسول الله هل على النساء أو على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمر بعده هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل جاء يسأل او يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد يستأذنه بمعنى يطلب منه الاذن واستماح له بان يكون في صفوف المقاتلين وأن يلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم ويضمه إلى صفوفهم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن والديه أحي والداك وهذا استفهام القصد منه الاستعلام بمعنى ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام هل والداه حيان أم لا وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لم استعلم ولا سأل السائل هذا السؤال وهذه عقيدة عقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي بل الأنبياء جميعا لا يعلمون الغيب إنما يوحى إليهم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فأجاب الرجل بأن والداه أحيا قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد وهذه من الألفاظ التي قد تطلق ويقصد بها عكسها لأن القصد من قوله عليه الصلاة والسلام ففيه ما فجاهد ليس أن يأمره بأن يجاهد والديه مع ذل الله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا إنما القصد أن يبذل الطاقة والمشقة ويجتهد في الإحسان إليهما، فالجهاد في الوالدين بأن تشتهد جهدك في الإحسان إليهما وفي إرضائهم، وهذا فيه دليل أن لحظة الجهاد قد تطلق ولا يراد منها القتال. وفيه دليل على مراتب الجهاد التي سبق أن أشرنا إليها وأن من مراتبه أن يجاهد العبد نفسه أن يجاهد العبد نفسه لحملها على طاعة الله تبارك وتعالى يخالف هواه ليرضي ربه جل وعلا وفي هذا مجاهدة عظيمة مجاهدة عظيمة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مبهم ولا يهم معرفة اسمه بقدر ما يهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه والكثير من الأسماء تأتي في الأحاديث مبهما بعض أهل العلم ألف مؤلفات في هذا الأسماء المبهما أو أسماء الصحابة المبهما التي جاءت في الأحاديث قد يكون الاسم مبهما في رواية ويذكر في رواية أخرى ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الرجل هو الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد والخروج معه في القتال فرده النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله فرده ثم سأله الثالثة فرده قال أمك حيا قال نعم قال فلزم رجلها فثمت الجنة الزم رجلها فثم أو ثمت الجنة يعني إذا كنت تريد من جهادك إرضاء ربك تبارك وتعالى لتفوز بجنته فملازمتك لأمك وإرضاءك لها وبرك بها هو سبيل دخولك الجنة هذا الرجل هو جهما السلم كما جاء في حديث أحمد والنساء بسند صحيح الذي جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخروج معه في القتال في غزوة تبوك هذا الحديث إذن من فوائده فيه دليل على تفاضل الأعمال على تفاضل الأعمال وأن بر الوالدين وأن بر الوالدين أفضل من الجهاد. أفضل من الجهاد يعني الجهاد الذي هو فرض كفاية لأن بر الوالدين فرض عين والثاني فرض كفاية وفروض الأعيام مقدمة على فروض الكفاية فروض الأعيام مقدمة على فروض الكفاية فروض الأعيام واجب على كل مسلم بعينه بحيث لو ترك ذلك العمل لكان آثما عند الله بخلاف فروض الكفاية فإن قيام بعض المسلمين بها يسقط الإثم عن باقي المسلمين قيام بعض المسلمين بها يسقط هذا الفرض عن باقي المسلمين بحيث لو لم يفعل أو لم يقم بهذا العمل بقية المسلمين لما أتموا لأجل ذلك بخلاف فروض الأعيان فإنه واجب على كل مسلم بعينه أن يقوم ويؤدي هذا الفرض يدل لهذا كذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح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 وهذا كذلك فيه دليل على تفاضل الأعمال على تفاضل الأعمال أي العمل أحب إلى الله أحب العمل إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية التي هي عمود هذا الدين من أقامها أقام الإسلام ومن ضيّعها ضيّع إسلامه ودينه وحظ المرء من الإسلام بقدر حظه من الصلاة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله فالصلاة منزلتها عظيمة وفضلها عند الله تبارك وتعالى كبير والنصوص في ذلك الدل على هذا الفضل الكثير من الكتاب والسنة قال رضي الله تعالى عنه ثم أي والصحابة من حرصهم على الخير يستزيدون من معرفته ومعرفة مراتبه والصحابة إنما يتعلمون لأجل العمل قال بِرُّ الوالدين بِرُّ الوالدين بعد الصلاة بِرُّ الوالدين حق من حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الباري جل وعلا أولى من حقوق غيره ثم بِرُّ الوالدين حق من حقوق المخلوقين وحقهم علينا عظيم لنعنما أن هذا الدين قيامه على هذا قيامه على هذين الأمرين القيام بحق الله جل وعلا أولا ثم القيام بحق المخلوقين لا بد من الأمرين لا بد منهما وما أقام حدود الله جل وعلا من زعم أنه أقام واحد وضيع أخرى والكثير من الناس ربما يشتهدون في بعض الشعائر الظاهرة ويحافظون عليها ثم هم يضيعون هذه الأمور العظيمة يضيعون هذه الحقوق ثم سأله رضي الله تعالى عنه قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد بعد بر الوالدين بعد بر الوالدين من فوائد هذا الحديث كذلك عقيدة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب بقوله أحج والدك وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة لا يعلم الغيب بخلاف غيرهم بخلاف غيرهم من أصحاب العقائد الباطلة الذين يعتقدون لا في الأنبياء. بل يعتقدون في أوليائهم وأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. غلاث صوفية يعتقدون هذا في بعض الأولياء الذين يسمونهم بالأقطاب والأقطاب لا تخفى عليهم خافية لا في الأرض ولا في السماء عندهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ ويعتقدون كذلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال قائلهم وإن من جودك الدنيا وبرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم علم اللوح والقلم هو علم الغيب هو علم الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيام القلم يكتب بأمر الله جل وعلا وهذا كله في اللوح المحفوظ محفوظ لا يعلم ما فيه إلا الله تبارك وتعالى هذا يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم من علمه يعني هذا من علمه هناك علم زائد على هذا نسأل الله عز وجل عفو العافية كما أن الرافض يعتقدون في أئمتهم علم الغيب وأنهم يعلمون الغيب وأنهم في ذلك حكايات بل خرافات وأساطين يلبسون بها على قلوب الجهل من الناس النبي لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله هذه العقيلة لا يعلم الغيب إلا الله والغيب كل ما غاب عنا الغيب كل ما غاب عنا وكل في وقته وفي زمنه كل كل في وقته وفي زمنه وفي حاله ومكانه اللي معنا الآن اللي معنا الآن ما يحيط به مشاهدة ليس بغيب والبعيد عنا الآن في بلد أخرى ما هو عندنا الآن غيب بالنسبة له غيب بالنسبة له لا يمكنه أن يطلع عليه إلا بوسيلة من الوسائل التي تساعد على ذلك فهذه عقيدة النبي عليه السلام لا يعلم الغيب وهو أشرف خلق الله وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى وهو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى ولكن هذا شيء وعلم الغيب شيء آخر من بعض فوائده كذلك قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فيه فائدة استئذان ولي الأمر في الجهاد استئذان ولي الأمر في الجهاد وهذه فائدة عزيزة تدل على حكمة بالغة هذا الرجل جاء يستأذن في الجهاد يستأذن النبي الذي هو ولي أمر المسلمين في الجهاد لأن ولي الأمر يعلم أمور لا يعلمها غيره ويطلع على أمور قد تخفى على غيره فقد يرى أن زيدا من الناس لا يصلح لمثل هذا العمل ويرى أن غيره يصلح لمثل هذا العمل وفي الاستئذان المحافظة على النظام في الأمة وفي الاستئذان كذلك عمل بقاعدة إنزال الناس منازلهم الإنسان يعرف قدره ويعرف قدر غيره فيعطي لكل ذي حق حقه من حقه الاحترام والتوقير والتبجيل يحترمه ويوقره ومن حقه الاستئذان منه يستأذنه وما إلى ذلك وهذا أدب عظيم تأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم وهذه العبادة الجليلة عند الله تبارك وتعالى رغم ذلك يأتي الرجل ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيها قال الشيخ علي رحمة الله ولكن ليس على سبيل الوجوه ليس إذا قلنا فيه دليل على مشروعية الاستئذان هل الاستئذان واجب أم أنه مندوب ليس بواجب ولكن مندوب إليه ليس بواجب لأنه ماذا الدليل دل على وجوب الاستئذان؟ استئذان أولياء الأمور في الجهاد والجهاد لا يكون إلا بأمر منهم لا يكون إلا بأمر منهم إلا بأمر من ولات أمور المسلمين. وأمر الجهاد التقاعث والتقصير فيه بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى يكون على من له الأمر فيه هو الذي يتحمل أعظم الوزر عند الله تبارك وتعالى إن قصر أو إن ظلم أو إن اعتدى أو ما إلى ذلك أو ما إلى ذلك و. الأمة تبع له في هذه الأمور الأمة ليست مأمورة بأن تطيع أولياء أمورها في كل شيء لا يجوز لها أن تطيعها في معصية الله تبارك وتعالى تطيعها بالمعروف فيما هو أمر من الأوامر فيما هو مباح من المباحات فقط أما إذا أمروا بمعصية فلا باعة إذا أمروا بمعصية فلا باعة فيه كذلك استئذان الوالدين وجوب استئذانهما هذا للوجوب وجوب استئذانهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاستأذنهما ارجع فاستأذنهما فمن كان والداه أحياء وجب عليه أن يستأذنهما في الجهاد الجهاد الذي هو فرض كفاية أما الجهاد الذي هو فرض عين فيخرج الإنسان من غير استئذان فيخرج الإنسان من غير استئذان في كذلك يستفاد من هذا كذلك على بعض أهل العلم تحريم السفر تحريم السفر من غير رضا الوالدين لما قالوا لأن الجهاد سفر طاعة وأي طاعة من أعظم الطاعات والسفر فيه من أعظم وأشرف السفر عند الله تبارك وتعالى. وفيه الأمر باستئذان الوالدين فكيف بما هو دونه فكيف بما هو دونه مع الأسف الشديد الآن الناس ربما تسافر سفر معصية يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر يريد السفر إلى بلاد الكفر ويمنعه والداه ولا يستجيب لأمرهما، يعصيهما بعد معصيته لربه جل وعلا في هذا. هذا في الطاعة ولا يجوز لك أن تسافر إلا برضا والديك ومن الأئمة من أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة العظام. من لم يخرج في الطلب في الرحلة في طلب العلم نزولا عند طلبي والدي والديهم الإمام النووي عليه رحمة الله ما خرج إلا بعد وفاة أمه منعته من أن يسافر فاطاعها رحمة الله جل وعلا عليه ولم يخرج في طلب العلم. طلب العلم هذا الذي لا ينال إلا بطاعة الله الله عز وجل يبارك في صاحبه يبارك في علمه في عمله إذا كان بطاعة الله تبارك وتعالى أما إذا كان يطلب العلم في معصية الله فهذا لا يبارك له في علمه أبدا وبعض الناس ربما يتأول تأويلات باطلة وهو يدعي أنه يطلب العلم يطلب العلم في سفر فيه معصية يطلب العلم في مال يأخذه بغير حق وقت على ذلك من هذه الأمور فالواجب أن تكون أعمالنا كلها في طاعة الله وعلى مرضاته جل وعلا لأن قصد الإنسان ما هو قصد الإنسان إرضاء الله تبارك وتعالى ولهذا هذا هذا الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزمهما فثمت الجنة لأنه علم أن قصد هذا الرجل مرضاة ربه تبارك وتعالى يريد الجنة فقال هذا سبيل كذلك من سبل الجنة وهو سبيل مضمون لمن سار فيه على وفق ما يحب الله ويرضى يدخلك إلى الجنة من فوائدي كذلك أن لفظ الجهاد يطلق يطلق على غير الخسال في قوله ففيهما فجاهد فيه كذلك مشروعية استفهام المفتي المفتي إذا جاءه من يستفتيه أو يستأذنه يشرع له أن يسأل يستفهم عن بعض الأمور التي قد تغيب عليه هذه الفائدة أخذت من استفهام النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك أحي والدك قال نعم أعطاه الحكم المناسب أعطاه الحكم المناسب ألا وهو يرجع إليهما يرجع إليهما قال ففيهما فجاهز ورواية أبي تعيد فيها تفصيل زائد. ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا ضرهما استأذنهما، إن أذنا قالوا لك توكل على الله، فهذا من الجهاد فيهم قبل الجهاد التي الذي قصدته في خروجك هذا، فإن لم يأذنا فبرهما أول البر أول البر في هذا أن تطيعهما. أن تطيعهما ولا تخرج ثم أن تحسن إليهما وتتعال إرائهما هذا جهاد كذلك جهاد تؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى يدل على منزلة هذا العمل عند الله جل وعلا ثم بعد هذا الحديث أورد الحافظ عليه رحمة الله حديثا جرير, جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل سيد من سادات العرب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في حقه نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد وأنت في الإسلام ل... لجريل رضي الله تعالى عنه جريل أسلم قبل حجة الوداع قبل حجة الوداع حجة الوداع كانت في السنة التسام ثامنة للهجرة كانت في السنة الثامنة للهجرة حجة الوداع ونحن نعيش أيام الحج قبل حجة الوداع أسلم جرير وشهد المشاهد التي بعد هذا مع رسول الله منها حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ أن أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويبجله حتى قال كما روى هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ما حجبني منذ أسلمت يعني ما رده مرة من المرت أبدا كلما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الناس في هذا الباب ينزل الناس منازلهم ليس هذا فحسب, فحسب قال ما حجبني منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم ولا رآني إلا تبسم وشكوت إليه أني لا أثبت على الخير كان به أذى لا يستطيع أن يثبت على الخير يسقط منها فضرب بيده في صدري وقال اللهم اجعله هاديا مهديا رضي الله تعالى عنه. قال جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثة وإثناده صحيح ورجح البخاري إرساله رواه الثلاثة هم رواه الثلاثة هم موش البخاري و... ومسلم و مصطلح رواه الثلاثة يقصد بيه شكوه ايه ابن ماجه انتزب الا ابن ماجه رواه اذا قيل رواه الاربعة الاربعة اصحاب السنة وإذا قيل رواه الثلاثة الأربعة إلا ابن ماجه لأن ابن ماجه هو آخرهم رتبة لأن سننه أكثر السنن الأربع يعني في الضعيف عدد الأحاديث ضعيفة فيها أكثر من غيرها ولهذا كانت مرتبته آخر المراتب بالنسبة للسنن الأربع فإذا قيل رواه الثلاثة معناه أبو داود والنسائي والترمذي والسنن هذا ترتيبها أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فالحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي رواه أبو داود متصل وأعله بالإرسال كذلك كصنيع البخاري وأعله بالإرسال أبو حاتم الرازي كذلك والصحيح أنه موصول وصله مرسل قالوا مرسل على قيس بن أبي حازم رحمة الله جل وعلا عليه من التابعين والصحيح أنه موصول عند أبي داود وعند النساء والترمذي وكذلك عند الطبراني و البيهقي وغيره والحديث صحيح الاثنان <تصفيق> هذا الحديث أورده الحافظ عليه رحمة الله في كتاب الجهاد في كتاب الجهاد ولفظه لا يشعر بالعلاقة بينه وبين الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين من يذكر لنا مناسبة هذا الحديث مع كتاب الجهاد ولا لعلنا نقول أخطأ ابن حجر عليه رحمة الله آه يخطئ ابن حجر ولا لا يخطئ آه يخطئ أحسن يخطئ ابن حجر احنا ما شاء الله علينا يعني بلغنا. نقولوا يعني اقطع. نريح وروة احنا نقولوا اقطع. هذا ما عندوش علاقة بباب الجهاد. هذا عندو علاقة باباب اخرى. لانو ما فيش حكم من الاحكام متعلقة بالجهاد. ولا فيه. انا اسأل يعني. يعني انتت جاوب. نعم. شفظة. شيخ انقام نعم يعني مخيم هو في بادي. ايه. اني شيخ يخشى ان هناك ولي في فارشة عند إذن يعني يكون في حب للمشركيين أو شيء من هذا؟ يكون فيه حب للمشركيين؟ قريب توصل؟ شقوة من غير الجهات إقامة الدين؟ أيوة. ليكون يقيم بين ظعليهم بين ظعليهم لا يستطيع قامة الدين؟ لا يستطيع قامة الدين؟ يعني من هذا الباب نقوله يعني؟ كأنه هذا ما هوش معني بحكم الجهة هو عايش معه كيف يجاد نعم نقدر نقول هذه لا علم ما ليش سما أن تعلمت وش قلت لي أحسن تفضل أحسن كأنه كلامك مع كلامه هنا فائدة فائدة متعلقة بعلم الحديث هو كلامكم كله يدور في قريب معنى لا بس فكروا منيح ما شاء الله إلا أنه أنا أردت فائدة يعني فائدة متعلقة بعلم الحديث وفائدة متعلقة بحفظ النصوص الحديثية. حفظ النصوص ولا لما احنا العالم العالم يبرز علمه في قضية استشهاده واستدلاله بالنصوص الشرعية يعني كأنه لما نتكلم على الشيخ الالباني ولا على الشيخ العثيمين عليه رحمة الله على علماءنا المعاصرين فحذّنا هيك عن الأئمة الأعلام ممن هم سلف هؤلاء رحمة الله على الجميع. يعني نقوله يتكلم كأن النصوص الشرعية بين عينين إذا لاحظت الشيخ العثيمين يسأل في المسألة يجاوب حديث آية كأنه النصوصهم بين عينين صح ولا لا؟ ويبدأ ينتقي منها هذه فائدة الإحاطة بالنصوص الشرعية الإحاطة ما بالنصوص فقط مثلا في باب الأحاديث الإحاطة بها والإحاطة برواياتها والإحاطة بسبب سبب ورودها بالنسبة للآيات لل لل لل لل لل سبب نزولها والأحاديث سبب ورودها لأن سبب النزول وسبب الورود يفيد في معرفة المعنى يفيد في معرفة المعنى فلو رجعنا إلى سبب ورود هذا الأحاديث لفهمنا العلاقة بين هذا الحديث وبين كتاب الجهل أو أبواب كتاب الجهل فرحمة الله على الحافظ ابن حجر علي أحمد والله ما أخطأ لما؟ لأنه أعلم منا بكثير <تصفيق> أعلم على الأخ اللي قال أخطأ <تصفيق> فسبب ورود الحديث سبب ورود الحديث أن الصحابة أغاروا على قوم وفيهم من المسلمين وفيهم من المسلمين فمن كان فيهم من المسلمين اعتصم بالسجود سجد حتى يظهر أنه مسلم وقتل من قتل من المسلمين لأن الصحابة لم يكونوا ليعلموا لي ذلك. وربما الصحابة في بعض غزواتهم اجتهدوا في مقاتلة بعض من أظهر الإسلام فأخطأوا كصنيع عسامة رضي الله تعالى عنه لما جاء ليقتل مشركا فنطق بالشهادتين لما رأى بريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأجهز عليه وقتله بلغ هذا النبي عليه السلام فغضب غضبا شديدا قال أقتلته وقد قال لا إله, لا إله إلا الله قال إنما قالها فرارا من الموت أو من السيف قال أشققت على صدره نحن مأمورون أن نحكم على الناس في ظواهرهم أما السرائر فيتولها بارئهم وخالقهم لما أمرنا على أن نتجسس على الناس أو نشق على صدورهم فلان هذا والله ما جاي يصلي ما جاي يصلي لله هل أنت هل تحمل همه انتخابات الله بعض الناس الانتخابات جو يصلي لا أنت تحمل هم الناس هذا عيل وهذا اللي مشدو غير في الانتخاب أن الله يهديه سواء سبي وأن يعيذه سبل الشيطان انتهى الأمر فلما قتل هؤلاء لما قتل من قتل من هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين أو مع المشركين لما لأنه هذا يعرض نفسه للتهلك وأمرنا بمقاتلة المشركين فإذا كان معهم قد يقتلوا فيهم يضاف إلى هذا الأمور الأخرى المتعلقة بالولاء والبراء المتعلقة بإقامة هذه الشعير العظيمة الجهاد في سبيل الله فالمقيم بينهم لا لا يمكنه أن يقيم هذه الشعائر أبدا ولهذا تفرأ النبي عليه الصلاة والسلام منهم والبراء شيء عظيم البراء شيء عظيم بريء بمعنى خالص من عهدته ما عندوش علاقة به لغة البريء من خلص من عهدته الرجل بريء من امرأته إذا طلقه العهدى التي بينه وبينها عقد النكاح فإذا فإذا انقضى هذا العقد الذي بينهما تبرأ وتبرأت منهم خلاص الشريك مع شريكه الشريك مع شريكه أنا بريء من فلان خلق يعني قطع الشراكة أو العقد أو العهد الذي كان بينه وبينهم وهذه كلها لها أسبابها هذه كل لها أسبابها فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم دليل على أن الذي تبرأ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبير من الكبائر كبير من الكبائر ليس أنه أمر محرم فحسب بل هو كبير من الكبائر لأنه سبق أن ذكرنا أن الكبائر العلماء ذكروا ضوابط للتفريق بين الكبيرة والصغيرة من هذه الضوابط بعض الألفاظ التي تكون في بعض نصوص النهي الأ الألفاظ التي تشعر أن هذا الأمر شديد عند الله جل وعلا منها اللعن منها عدم النظر منها البراءة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن فعل كذا هذا الأمر كبير من الكبائر فهذا الأمر ألا وهو الإقامة بين المشركين كبير من الكبائر عند الله جل وعلا كبير من الكبائر لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه يقيم أي بمعنى يعيش معهم يعيش معه يعيش معه ولهذا أهل العلم قالوا إذا وجد من يقيم بين المشركين إلا لضرورة إلا لضرورة رجل ما وجد مكان إقامة من الناس من لا يجد بلد من بلاد المسلمين يقيم فيه يقيم فيه ويقيم شعائر دينه هذا ضرورة في حقه يقيم في بلد من بلاد الكفار التي يستطيع العلماء الشيخ بن باز يذكر شرطين اثنين يقول الشرطة الاولة ضرورة انه له ضرورة الاقامة الشرطة الثاني يمكنه اقامة شعائر دينه في هذا البلد إذا توفر الشربان جاز في حقه بمعنى أن غير هذا لا يجوز له ذلك غير هذا لا يجوز له ذلك لا يجوز له الإقامة بينهم لأن في هذه الإقامة فساد عظيم أغلى ما يملك الإنسان دينه أغلى ما يملك الإنسان دينه وأول ما أمر المسلم بالمحافظة عليه وحفظه حفظ الدين هو الأول والإقامة بين المشركين تفتد دين المرء يعني تعرض دينه للفتنة وأية فتنة أنواع الفتن كلها فتنة فتن الشبهات فتن الشهوات فطالب السلام لنفسه والمحافظ على دينه الواجب عليه أن يجتنب هذا الواجب عليه أن يجتنب هذا ولا يرضى لنفسه أن يقيم مع المشركين أبدا ولهذا الواجب على المسلمين الآن في الأرض كلها ممن هو يقيم في بلاد المشركين أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يهاجر إلى بلد الإسلام وأن يهاجر إلى بلد الإسلام وإن كانت الدنيا في بلد الإسلام أقل من الدنيا في بلد الكفار وأنه سيتعرض إلى ضيق المعيشة قد يكون هذا وقد يحدث هذا وقد حدث هذا للكثير من الناس ولكن ينبغي أن يكون لهم أسوة حسنة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم النبي عسلم وهم في مكة بالهجرة إلى أرض الحبشة خرجوا خرجوا من غير أن يسألوا وش نديرو وكيفاش الإقامة وش كل رح يأوينا ورح يخلصونا ما يخلصوناش ولا شيء من هذا الخبيل خرجوا ما كانت بلد إسلام ولكن كانت بلد يتحقق فيها شرط من الشرطين الذين ذكرهما الشيخ نباز عليه رحمة الله أن الإنسان يقيم فيها شعائر دينه قال فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد خلاص وخرجوا لها البلد أصبلكم خير البلاد في ذلك الوقت هي أرض الحبشة وإن كانت نصرانية على غير الإتلام ولكن لم يكن فيها ظلم فيها رجل لا يظلم عنده أحد أعبد الله ولا تخاف على نفسك في مكة كانوا يخافون على أنفسهم يعبدون الله سرا لم يجهروا ب. عبادتهم لربهم جل وعلا وتعرضوا لأنواع من البهاد والتعذيب من قبل المشركين لا يريدونهم أن يكونوا على هذا الدين قصرا بالقوة يعزبوا حتى يكفر وكذلك يفعلون في كل وقت وفي كل زمان صلى الله عليه وسلم أن يكفي المسلمين شرهم ثم لما جاء الأمر الثاني بالهجرة الحبش رجعوا ثم لما جاء الأمر الثالث بالهجرة إلى المدينة هاجروا هاجروا تركوا الدنيا تركوا الدنيا مصعب كان من من أذهى أهل مكة وشباب من أذهى شباب مكة ذهب المدينة ليس لديه شيء صهيب رضي الله تعالى عنه كان له مال بمكة تركه وخرج في سبيل الله لما وصل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالوحي قال ربح ربح البيع يا صهيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالبراءة ممن يقيم بين المشركين دليل على تحريم الإقامة بينهم بل من فوائد هذا الحديث أن الإقامة أن الإقامة في بلاد الكفر كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر، فيه كذلك وجوب الهجرة من ديار المشركين فيه كذلك بيان لمعنى من معاني البراء وعقيدة عظيمة عقيدة الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان من البغض في الله البراء من المشركين من البراءة من المشركين البراءة من مخالطتهم ومن العيش معهم تتمت الحديث قالوا ولما يا رسول الله قال حتى لا تتراءى نارهما يعني حتى لا يرى المسرم نار المشرك يبعد عنه لأننا مأمورون بهذه المباعدة في عقيدتنا في أخلاقنا في في أحوالنا مأمورون بأن نبتعد عنهم ولا نتشبه بهم ولا نفعل أفعادهم ولا نحتفل بأعيادهم ولا نقيم لهم وذنى فيما يفعلون هذه كلها أمرنا بها وهي من البراء من أعداء الله تبارك وتعالى طيب نتوقف عند هذا ننسى الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانه الله محمد يكشدوا ليلة تغفر قياتب تغفر